فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاخر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذروكم فيه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 كتاب وامرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم اللهم يا جمع بيننا واليه المصير والذين يحادون في الله من بعض ما استجيب لهم حجتهم ضاحضه عند ربي 121. حجة داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد 122. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب 123. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن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 ولو بسف الله الرزق لعباده لبغى في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل غيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد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 اتي الجوارف في البحر كالاعلام هي شيء يسبل الرهف فيغلى النراكد على ظهره ان في ذلك لايات لكل صبار شكور او يوبقون بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم فَأَمِنْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ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 ولمن تصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين أظلمون الناس وباغون في الأرض لغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور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 وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَاتٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا